لا عن حياتي فهي أسرار الحياة هي منحة هي محنة هي عالم من يوميات قد باتها الله ثم أضيت في ركب الهدى لا عن ترى <تصفيق> قوته بأن ZANG uh, no. EN فأوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود فإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود فكن البطول الوجوهر. لا تسالوني عن حياتي فهي أسرار الحياه هي منحه هي محنه هي عالم من انميات قد دباتها لله ثم مضيت في ركب الهدى لا تسالوني عن حياتي